أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إنك كثيرا, إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء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 ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين إن انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحباب والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَن لم يحكم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها قُرْآنٍ النفس النَّفْسَ والعين بالعين الْعَيْنِ وَالْأَنفِ بالأنف وَالْأُذُنِ وَالْيَدِ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 وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم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 أفحكم الجاهلية يبرون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض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 ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون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 قل هل أنبئكم بشر من ذلك متوبة عند الله من لعنه الله, وغضب عليه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاروت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أَعْلَمُ بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الْإِثْمِ والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئز ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ولو التوراة وما من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم.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 الذين آمَنُوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأضل كثير عن سواء السبيل